ومع ا ل س ي ر ة ا ل ن ب و ي ة التي من أ ع ظ م خصائصها ا ل ق و ة ففي ا ل س ي ر ة ق و ة ل أ ن ه ا تقوم على مواقف أ ح د ا ث ووقائع وبطولات ومع ا ل س ي ر ة ح ي و ي ة ا ل أ ح د ا ث وقعت في زمن بعيد وقبل أ م د طويل غير أ ن ن ا نحس ب أ ن ه ا ق ر ي ب ة عهد وذلك من خلال ما فيها من أ ح ك ا م وذلك راجع إ ل ى أ ن صاحب ا ل س ي ر ة معصوم يعني كان يتصرف ولكنه معصوم مسدد بالوحي وقوله وفعله للناس دين إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة يستنبطون أ ح ك ا م ه ويتعلمون دروسه ف ا ل س ي ر ة خلاصتها أ ح ك ا م ف ق ه ي ة ع م ل ي ة ودروس ت ر ب و ي ة للنفس تذكية ولذلك ت ط ه ي ر ل ل ن ف س و يحس من ي ق ر أ ا ل س ي ر ة ب ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن كلما مر على وقائعها وكلما ق ر أ أ ح د ا ث ه ا وكلما شهد ما فيها من مواقف و ك أ ن ه أ ح ي ا ن ا يعايش هذه المواقف ر أ ي العين و ا ل ق ر آ ن خلد هذه ا ل س ي ر ة في كثير من ا ل آ ي ا ت التي تحدثت عن ح ر ك ة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خلاصتها ا ل ح ر ك ة ا ل ع م ل ي ة له كانت خلاصتها ا ل س ي ر ة و أ م ا أ ق و ا ل ه فقد جمعت في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة وما بين ا ل أ ح ا د ي ث وما بين ا ل س ي ر ة تداخل ففي ا ل أ ح ا د ي ث أ ق و ا ل ومواقف وفي س ي ر ة أ ق و ا ل أ ي ض ا قالها صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا عند ا ل ح د ي ب ي ة وبعد ان رجع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ا ل ح د ي ب ي ة لم يرتاح عليه الصلاة والسلام أبداً وفي ا ا أبدا ل ل س م و هذا أ ن ا ل د ا ع ي ة و ا ل م ص ل ح ة لا يعرف إ ل ى ا ل ر ا ح ة سبيل ينبغي أ ن يعيش هكذا ا ل أ ن ا ل ر ا ح ة ا ل ح ق ي ق ي ة والسكون التام في ج ن ة الله تعالى بعد أ ن ينتقل و ا ل س ك ي ن ة و ا ل ط م أ ن ي ن ة ا ل ك ا م ل ة أ م ا الدنيا م ل ي ئ ة بالتفاعلات و ا ل ح ي ا ة أ ص ل ا ح ي ا ة لما فيها من أ ح د ا ث ووقائع و ح ر ك ة مستمره ة رجع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما رجع من ا ل ح د ي ب ي ة اختلف أ ه ل السير في الوقائع و ا ل أ ح د ا ث التي وقعت بعد ا ل ح د ي ب ي ة من أ ه ل السير من يقول أ ن ه ب د أ ب م ك ا ت ب ة الرؤساء والزعماء و ا ل ق ا د ة في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وفي خارجها ل أ ن ه هكذا الشر في بعض محاوله قد قل ّ ب ا ل ا ت ف ا ق ي ة و ا ل ه د ن ة التي عقدت في ا ل ح د ي ب ي ة و ي ع ط ي ف ك ر ة أ ص ل ا مثلث الشر في عهده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قريش واليهود و ا ل أ ع ر ا ب القساد حول ا ل م د ي ن ة وفي مضارب نجد فالضلع ا ل أ و ل من مثلث الشر قد كفي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وكان هو هذا الضلع أ ش د ه ا ض ر ا و ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ا ل ص ح ا ب ة بقي ضلعان اليهود وبقي ا ل أ ع ر ا ب ف ب د أ يراسل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ر س ل د ح ي ا بن خليفه الكلب رضي الله تعالى عنه ودحيى هو الذي كان جبريل يتنزل في صورته وهذا من مناقبه رضي الله عنه كان جبريل إذا جاء جبريل بعض ا ل ص ح ا ب ة يقولون ه هنا ا د ح ي ة فيضحك يقول هذا جبريل أ ر س ل ه إ ل ى هرقل وقد ذهب إ ل ى هرقل في إ ل ي ا ء في إ ل ي ا ء بيت المقدس ودخل عليه والروايات ا ل ت ا ر ي خ ي ة فيها تفاصيل ك ث ي ر ة جدا من هذه التفاصيل أ ن هرقل يريد أ ن يري د ح ي ة أ م ر بالصائح أ ن يصيح فصاح الصائح ب أ ن هرقل قد آ م ن ب ا ل إ س ل ا م ودخل في دين محمد فجاء الجنود يحملون السيوف يريدون أ ن يقتلوه فقال لدحيه كنت أ و ق ن ب أ ن ه خارج و إ ن صاحبكم مرسل و أ ن ا أ و ق ن بذلك لكني لو أ ن ي تبعتكم زال ملكي ثم نادى في الجنود ب أ ن ن ي على ا ل ن ص ر ا ن ي ة انما اردت ان اختبر دينكم دار اشوفكم لو أ ن ا ب ج ي ت مع محمد إ ن ت م ستخلديكم وما ستخلديكم شوف الناس بتاعنا السياسيه ة والدبلوماسيين و ا ل ب ر ت و ك و ل ا ت ديه ما بتمسكون يديك كلام عام عام شو هزول ده لو الناس وافقوا ه ي ت ا ب ع لما ما وافقوا ا ل ي ر شنو دار اختبركم ق ل ثم أ م ر ه أ ن ي أ ت ي ه في قصره في غير هذا الموضع هذه ر و ا ي ة المهم خ ل ا ص ة هذه ا ل ب ع ث ة أ ن ه بعث و أ ر س ل د ح ي ة ا بن خ ل ي ف ة الكلبي رضي الله عنه وحاول سبحان الله هرقل أ ن يسمع وكان عاقلا بكل ما فيه فيه عقل ب ا ل م ن ا س ب ة هرقل كان عاقلا أ ع ق ل من بوش و أ ع ق ل من ساركوزي والله العظيم ده ما عندهم راس هرقل ده عاقل جدا أرسل قال هل يوجد غير من على دينه ممن ن يعرفونه في ا ل م ن ط ق ة فصادف أ ن أ ب ا سفيان و ا ل أ ث ر في صحيح مسلم أ ن أ ب ا سفيان كان في ت ج ا ر ة فدخل و س أ ل ه أ س ئ ل ة كيف نسبه فيكم قال من أ ش ر ف ن ا نسبه قال هكذا الرسل النسب غفله يتكلم فيه ل أ ن أ ب ا سفيان إ ذ ا طعن في نسب ابي سلم طعن في نفسه ل أ ن عبد شمس وهاشم أ خ و ا ن ي عبد شمس جاء منه أ ب و سفيان فبالتالي قال بماذا جاءكم قال بتحريم ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن و ب ص ل ة الرحم وتحريم الخمر والزنا وهكذا قال له وكيف الحرب بينكم وبينه قال الحرب بيننا وبينه سجال أ ب و سفيان لما س أ ل ه هرقل قال ك ن ت أ ن أ ك ذ ب لما قال نسلكم كيف ا ر قال لكني علمت أ ن الخبر س ي أ ت ي ه و أ ن ط ق ه الله الذي أ ن ط ق كل شيء قال الحرب السجال قال وهكذا الرسل قال هل يرتد أ ح د منهم عن دينه س خ ط ة قال لا قال هكذا إ ذ ا خالط ا ل إ ي م ا ن ب ش ا ش ة القلوب دمن ه فرق قال وليملكن ما تحت قدمي هاتين وليملكن ما تحت قدمي هاتين و ق ا ل لدحيه أ م ا و إ ن ي لو كنت معكم لغسلت عن قدمه اغسلك ر ع ي ن قال دمنا هذا ه ر ق هذا بعض ا ل ب ع ث ة التي بعثها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ر س ل عبد الله بن حذافه السهم إ ل ى ك س ر ة فمزق الكتاب رجل عليه النبي أن يمزغ ملكه فمزق الله ملكه أهوج أن فدعا فمزق يمزغ طيب و أ ر س ل حاطب ا بن أ ب ي ب ل ت ع ة اللخم إ ل ى المقوقس ملك ا ل إ س ك ن د ر ي ة واسمه جريج ا بن مينا أ ر س ل إ ل ي ه ب ر ض و بكتاب كل هذه يدعو من ا ش ن ه والله ق و ة دام الدين تخش ا ل إ س ل ا م ونحن نترك لك ملكك وهكذا ماذا فعل المقوقس أ ر س ل هدايا إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل له ماريا ا ل ق ب ط ي ة التي تسرى بها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ج ب ت له ولده إ ب ر ا ه ي م و أ ر س ل له نسرين أ خ ت ماريا فوهبها لحسان ن ب ي عليه صلى الله وسلم ل بن ثابت وانجبت له محمد محمد بن حسان ام ولده وارسل له بغلى تسمى دلدل أ ر س ل ل ه ب غ ل ة و أ ر س ل أ ل ف مثقال من الذهب و أ ر س ل له حمار أ ش ه ب اسمه يعفور و أ ر س ل له فرس يسمى اللزاز مع ج م ل ة من العسل وهدايا فماذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبلها وقال ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه ا ل ز ل له أصل له ل محسن أ ن الملك سيزول سيزول طيب أ ر س ل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمرو بن أ م ي ة الضمري الى النجاشي وقيل أ ن ه النجاشي ا ل أ و ل الذي عاص ر بن س ل م و أ س ل م به وقد أ س ل م النجاشي وبقي ملكه وقيل نجاشي آ خ ر المهم هذا النجاشي الراجح أ ن ه أ س ل م أ ر س ل ل ه عمرو بن أ م ي ة الضمري و أ ر س ل شجاع بن وهب الى الحارث بن ابي شمر الغساني ارسل ش ج ا ع ة ا بن وهب ماذا فعل كان تابعا ل ك س ر ة ا ل غ س ا س ن ة اتباعا للروم فانتعض جدا من ا ل م س أ ل ة قال اخش الاسلام وخلي دينك خلي ديني. وحشد الحشود لغزو ا ل م د ي ن ة فارسل اليه رقل يمنعه ع ا ق ل ولا م ع ق ل عاقل ولا ما, ما زي ساركوزي ما عنده اخلاق ده س ي ج ل ل ه و ا ح د ة وحايم بيها بلى عليك الله دي أ م ت ي لا م ر ت ولا اخ ما يشوفلون عقيد يا أ خ ي يشوفلون نزول عقيد لون يا ي أ خ ي م ر ت ت كتبت عنه كتاب سيئ جدا مناسبه قال ا د ر ج ه الرديء جدا قالت. قالت ما قلت ا ت ح م ل ه والله يا اخوان ن العالم ا ده ليه د ي م ق ر ا ط ي ة تجيب ل ك سفله الخلق تخط تقول ل ك ف و ق ر أ س الناس سفله الخلق فهيراقلي عاقل غ ي ر ه ل سياسي منعه قال ما لك وله قال لي أ ن ت مالك ماله قال ل ش م ا د ا تخش قال لي في محلك شنو منعه ف ر ك طيب و أ ر س ل ص ل ي ط أ و ابن عمرو العامري إ ل ى هوذا بن علي الحنفي صاحب ا ل ي م ا م ة قبل مسيلمه أ ر س ل لم أ رسل رسل كما سوف نعرف بعد ا ل ح د ي ب ي ة وبعد ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة يعني أرسل عمر بن العص بن أرسل إلى جيفر وعبد أ ب ن ا ء الجلندي جيفر بن الجلندي ا ل أ ز د ي أ ر س ل له ع م ر بن العاص وكانوا ملوكا على أ ز د ف أ س ل م ا وترك لهم الكهما و أ ر س ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى م س ي ل م ة الكذاب ف أ ر س ل إ ل ي ه م س ي ل م ة خطاب يقول من م س ي ل م ة رسول الله إ ل ى محمد رسول الله قد أ ش ر ك ت معك في ا ل أ م ر كذلك فعت رسول الله ك ن أ ن ا شرك وني معك قالوا لقريش البر ولنا جزء من ا ل أ ر ض ق س م كده قالوا ولكن قريش من المعتدين رسل مع رسل رسول قال لهم ذكرا مسيلمه ما تقودون أ ن ت م قالوا نحن مثله قال ل و ن أ ن الرسل لا تحتل لضربت ع ن ا ق ك م ا فارسل الى مسيلمه ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة قالوا ان ا ل أ ر ض لله يرثها و من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ي ا خ كلام بتعبيه كلام بتعبيه ما قالنا اريد ان ح ن أ د و ن ا معاكم في الواطن وقسموا لنا خ ط ة إ س ك ا ن ي ة شوفوا بصير مجرد بالله ط شنو ياخي أ د ي ج ب ي ع ل م ا ل ن ا س القيم الواطن ش ياخي أ الواطن طير ما عنده فهم ده قال ا ل ح ك ا ي ة واطب نحنا قسمونا معاكم ونحن خ ذ و ن ا معاكم قللوا وراوا ان الموضوع ده هو ذا ت ف و ص ر و ص ل ى ا ما عنده شيء إ ن م ا يوحى إ ل ي ه من عند الله سبحانه وتعالى و أ ر س ل أ ب ارسل العلاء ح ض م المنذر ي إلى ل ا ن ا ا و ي أمير ب ح ر وأرسل ي ن إلى ل م كل سماوة واسمه نفاثة ابن ا فروة د ي ي ل أرسل ل ل ا هذه البعوث وكل هذه الخطابات لكل هؤلاء الملوك والحكام الذين حول ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة وكل ذلك من أ ج ل أ ن ينشر عليه الصلاه والسلام、الإسلام. طيب دخلت ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة وفي محرم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غ ز و ة تعتبر من أ ع ظ م غزوات التاريخ ا ل إ س ل ا م ي هي فتح خيبر فتح خيبر طيب أ خ و ا ن ا ا ل جاب اليهود خيبر ش ن وجاب و اليهود ا ل م د ي ن ة شنو لو ر ج ح ت م إ ل ى التاريخ القديم لما تدمرت بيت المقدس على يد كثير ممن اجتاحوها ومنهم ط ي ط س الروماني س ن ة س ب ع ي ن بعد ميلاد المسيح عليه السلام ودمرها تشتت اليهود وتفرقوا في أ ر ج ا ء الدنيا اليهود يمتازون عن النصارى ب م ي ز ة اليهود عندهم تعلق واعتقاد بدينهم اكثر من النصارى هش ل أ ن ا ل أ ص ل ا ل ي ه و د ي ة ا ل ن ص ر نفسها تخربت بفعل بفعل اليهود هم الذين أ د خ ل و ا فيها ا ل و ث ن ي ة أ م ا عيسى عليه السلام وكان على إ س ل ا م خالص لله عز وجل هؤلاء بدلوا الدين ولذلك أ ن ت تسمع يقول لك العهد الجديد صح أ ي ن العهد القديم هي ا ل ت و ر ا ة العهد الجديد و أ ص ل الشرائع لم تكن في ا ل إ ن ج ي ل الشرائع في ا ل ت و ر ا ة ب ا ل م ن ا س ب ة ا ل ت و ر ا ة كتاب شرائع أ م ا ا ل إ ن ج ي ل إ ن م ا كان كتاب أ ق ر ب إ ل ى ا ل ت ر ب ي ة كتاب تربوي و ع ظ ي أ ن ز ل ه الله عز وجل امتدادا لذلك الجن قالوا انا سمعنا كتابا أ ن ز ل من بعد ش س م و موسى ل م يقولوا من بعد عيسى ل أ ن أ ص ل ا عيسى هو امتداد ل ل ت و ر ا ة لكن عيسى عليه السلام مع ما عنده من الشرائع عيسى عليه السلام ك ل م ة إ ن ج ي ل معناها ا ل ب ش ا ر ة ا ل إ ن ج ي ل م ظ ي ف ة ه ا ل ا س ا س ي ة أي يمهد ل ب ع ث ة النبي محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهذا موجود في ا ل إ ن ج ي ل أ ن عيسى قال لهم بشر برسول ي أ ت ي من ب ع د اسمه أ ح م د فلذلك ا ل إ ن ج ي ل معناها ا ل ب ش ا ر ة ب ا ل ن س ب ة ا ل ب ش ا ر ة بمن برسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود كانوا يقرؤون واليهود عندهم علم لذلك مغضوب عليهم المغضوب عليهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا النصارى عندهم ع ا ط ف ة لكن ما عندهم علم عندهم عمل لكنهم ضلوا و ر ه ب ا ن ي ة ابتدعوها ما كتبناها عليهم فبالتالي العلماء الذين لا يعملون فيهم شبه من اليهود و ا ل ع ب ا د الجهله فيهم شبه من م من النصارى فبالتالي هنا أ ق و ل أ ن اليهود يقرؤون فعلموا أ ن أ و ص ا ف نبي آ خ ر الزمان عنده م ن ط ق ة سينتصر منها الدين ب أ و ص ا ف م ع ي ن ة فجاءوا وسكنوا ا ل م د ي ن ة نظيره ان يكون واحدا منهم عرفت جاب اليهود ا ل م د ي ن ة ش ن و عرفتم ولا ما عرفتم د ا ل ي ن النبي كوشلوا منهم و أ س ر ع ا ل أ ن ص ا ر من ا ل أ و س والخزرج لكثره ما كانوا يسمعون عن نبي آ خ ر الزمان ا ل خ ا ت م من اليهود ولذلك لما سمعوا به بادروا و أ س ل م و ا انتفعوا بقربهم ش و ب من اليهود وضل اليهود ل أ ن ه م حسدوا حتى سوف تسمع ا ل آ ن في وقائع خيبر أ ن ه كانوا يقولون انا كنا نريد ه من ولد هارون وكانوا يعلمون أ ن ه نبي وقد مر عليكم كيف أ ن ه لما جاء وقد حكت هذا صفيه بنت حيي بن ا ل أ خ ط ب أ م المؤمنين رضي الله عنها يا سلام ص ف ي ة أ س ل م ت وحسن اسلامها وصارت أ م ا للمؤمنين ص ف ي ة للمصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ز و ج ة من زوجاته دخل بها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ص ف ي ة كانت تحكي عن موقف مر ة عليها وهي ص غ ي ر ة في أ ي ا م هجره نبي سلم لما ذهب عمها ياسر ووالدها حيي وجلس بن نبي سلم فقالت رجع ا كالين ماليني متعبيني ياسر يقول لي حيي ابن أ خ ط ب كيف الرجل قال إ ن ه نبي آ خ ر الزمان الموضوع طلع من بني إ س ر ا ئ ي ل كل ا ل أ ن ب ي ا ء في بني إ س ر ا ئ ي ل ربنا م ر ك رسول ا ه من غير بني إ س ر ا ئ ي ل فقال له وما تقول قال عداوته ما حييت شقي ولا ما شقي الشيء ما بيسعد مش عندك كلام ذي د ا يقول لك الشيء ماله ا لا ب يسعى د ده لكن ق ي بيسعد بس الشقاء طيب المهم قلنا ب أ ن اليهود سكنوا ا ل م د ي ن ة رجاء ان ي ك و ن هم وقد قارب ا و ا ن ه لما ايا نبي سلم يهود بني قينقاع وبني ق ر ي ض ة وبن ي النظير فلولهم والناجين منهم سكنوا في خيبر وكانوا في مناطق خيبر وتيماء وفدك ووادي القرى تيماء أ ق ر ب إ ل ى الشام لذلك كما سوف نعرف عمر بن خ ط ا ب ر ض ي الله تعالى عنه لما طبق اخرجوا المشركين من ج ز ي ر ة العرب أ خ ر ج حتى بقايا خيبر وفدك ولم يخرج تيماء ل أ ن ه ا ليست في الحجاز وليست في ا ل ج ز ي ر ة إ ن م ا تابعه للشام و إ ن كان كل ذلك تحت سلطان المسلمين في عهد ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في محرم من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة خرج ن و س ل م إ ل ى خيبر هذا اختيار محمد بن إ س ح ا ق في السير واختيار ابن حجر وقد اختار الواقدي أ ن ه ا كانت في صفر أ ن خيبر كانت في سفر المهم تزامن مع ذلك بعض السرايا التي أ ر س ل ه ا النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ر س ل مع خيبر س ر ي ة ابان ا بن سعيد ا بن العاص وهو أ م و ي أ ر س ل ه إ ل ى ن ج د أ ه ل السير لم ي ح د د ميقات ا لكنها س ر ي ة ل تزامنت مع خيبر لسبب السبب أ ن ه لما رجع وجد نبسلم في خيبر أ و راجع من خيبر وقيل أ ن نبسلم قد قسم له من شنو من غنائم خيبر طيب زعماء ب ن النضير حي ي بن أ خ ط ب وسلام ا بن أ ب ي الحقيق وطبعا سلام كان يحرر اليهود في ا ل م د ي ن ة و ا ل أ ع ر ا ب حول ا ل م د ي ن ة و أ ر س ل ل ه ل ا ل س ل م عبد الله بن عتيق وقد قتله و ا ل ق ص ة م ع ر و ف ة لديكم مرت علينا في درس من دروس ا ل س ي ر ة المهم قلنا أ ن سلام ا بن أ ب ي الحقيق و ك ن ا ن ا بن الربيع ا بن أ ب ي الحقيق وكنانه هو الذي كان حديث عهد بعرس ب ص ف ي ة بن تحيي بن اخطب ل أ ن بن النظير ف ي ه م العلم في اليهود لما جاءوا إ ل ى خيبر دان لهم أ ه ل خيبر طيب لماذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر سبب ا ل غ ز و ة أ ن مثلث الشرق ر ي ش وقد هادنها بقي شنو ضلعان ي ا ل أ ع ر ا ب واليهود ف أ ر ا د أ ن يؤدب اليهود و ل أ ن هؤلاء ل ل أ س ف الشديد كانوا على عداء مستمر وكانوا يؤلبون على المسلمين لذلك رسل ان يكف هذا الباب ليتفرغ عليه الصلاه والسلام لنشر دعوته فخرج بنفسه في محرم من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ب ا ر ك ة على صاحبها أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة و أ ز ك ى السلام خرج وخرج معه ا ل ص ح ا ب ة في روح م ع ن و ي ة إ ي م ا ن ي ة ع ا ل ي ة بالرغم من ان خيبر م ع ر و ف ة ب ك ث ر ة المقاتلين و ب م ن ع ة الحصون لكنهم ضربوا بكل هذا عرض الحائط وخرجوا وقيل أ ن ه م أ ن ابو سلم أ م ر كل من شهد ا ل ح د ي ب ي ة أ ن يخرج معه والبيعه فكل الذين ا ل أ ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف الذين شهدوا ا ل ح د ي ب ي ة خرجوا إ ل ى خيبر إ ل ا واحد الصحابي الجليل جابر ا بن عبد الله ا بن حرام رضي الله تعالى عنهما تخلف وقد قسم له النبي من غنائم خيبر ذلك ل أ ن ه كانت تعويض ولذلك جاء في ص و ر ة الفتح قوله سبحانه وتعالى ومغانم ك ث ي ر ة شنو ت أ خ ذ و ن ه ا فعجل لكم وكف أ ي د ي الناس عنكم فالمغانم ا ل ك ث ي ر ة ومن دون ذلك فتحا قريبا الفتح القريب كاشن ن و كان هو فتح خيبر سلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بطريق يسمى طريق جبل عصر بكسر العين وبعض أ ه ل السير يقول و ا بتحريكها جبل عصر أ عصر وسلك عصر و هذا الطريق ل خ ط ة ع ج ي ب ة أ ر ا د أ ن يسد الطريق عليهم من أ ن يفروا إ ل ى الشام ووصل وادي يسمى وادي الرجيع وهذا الوادي كان بين خيبر وبين ق ب ي ل ة غطفان وغطفان من أ ش د القبائل ع د ا و ة حتى أ ن ا ما أ ذ ك ر هل أهل السير اختلفوا ل س ي ا ر في ميقات غ ز و ة ذي قرد التي جاء فيها قيل قبل خيبر البخاري جزم أ ن ه ا قبل خيبر بثلاث ليال أ و ب ث ل ا ث ة أ ي ا م وهي أ ن عبد الرحمن بن عيينه بن حصن الفزاري اغار ل على لقاح اللقاح ا ل إ ب ل الحامل و استاقها سبحان الله خرج إ ل ي ه م سلمى بن ا ل أ ك و ع يعدو ج ا ر جري بكل عينه ثبتهم جميعا أ ن ا حكيت ل ك م صح وكان يرميهم يقول بالسهام وكان قد أ ع ج ز ه م إ ع ج ا ز ا عجيبا حتى أ ن ه م تخففوا أ ل ق و ا الرماح و أ ل ق و ا ما عنده وتركوا بعض اللقاح هو يطاردهم يجري ويحوشهم ف إ ذ ا جروا وراءه جرى ولم يدركوه ق ا ل النبي صلى ا ل ل عليه ه و سلم خير رجالتنا س ل م وخير فرساننا ابي ق ت ا د ة ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنه ف س ل م عطلهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان س ل م و كلما أ س ق ط و ا شيء وضع عليه حجر يقول رسول الله يدركه ويمشي و ر ا ه م أ ر ا د و ا ان يشربوا وهم عطشا من حوض أ و من غدير فمنعهم بالنبل منعهم زوال قدر ج ش ر ب مهمه بالاراجل ولا ا ر ا ج ل والله غايت في ناس فين صبنا موفق جهاد جهاد جد حتى أ ن ه لما جاء قال يارسول الله لو أ ن ا اسرعنا ل ا ذ ر ف ن ا ه م وقد قتلهم العطش ف ن س ت ا ق ب ق ي ة اللقاح فضحك الله سلام قال إ ن ه م ا ل آ ن في قومهم قال له وصلوا بلدهم راكدين ونائمين وقد أ م س و ا في قومهم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الماء يسمى بماء ذي قرد غزوه من الغزوات قبل خيبر البخاري قال بثلاث ليال وقلنا قبل هذا أ ن ه ا أ ك ا د من ذي ق ب ل فهذه ا ل ق ب ي ل ة أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ينزل في هذا المكان ليقطع أ ي مدد ي أ ت ي إ ل ى خيبر عن طريقهم هم وفعلا لما سمعوا بخروج النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام خرج هؤلاء باسلاحهم وعدتهم من أ ج ل أ ن يقاتلوا فسمعوا حسا ولغطا في قومهم فظنوا ان رسول الله قد جاءهم من الخلف فرجعوا ثم ع ج ز ه م الله عز وجل وسار بعد ذلك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ل ى خيبر وصل خيبر قرب الفجر وكان من هديه أ ن ه إ ذ ا جاء لا يغير بالليل ينتظر الفجر حتى يخرج ثم بعد ذلك يصلي ويغير عليهم بعد الفجر فانتظر وصلى بهم الفجر وقد ترك على ا ل م د ي ن ة سباع ا بن عرفطه رضي الله تعالى عنه جعله على ا ل م د ي ن ة جعل سباع على شنو؟ على المدينة شنو؟ المهم لما خرج اليهود في الصباح الباكر يحملون المساحي و ا ل م ع ا و ل الطواجئ ه ن ا ز ر ا ع ة ماشي نزرعوا لما خرجوا ر أ و ا الن ب يسلم فقالوا والله محمد والخميس الخميس معناها ل ج ي ش محمد وشنو والخميس فرجعوا فقال صلى الله عليه وسلم نعم والله الذي قلتم الله أ ك ب ر خربت ي خيبر إ ن ا اذا نزلنا ب س ا ح ة قوم فساء صباح المنذرين ثم حاصر خيبر أ ع ط ي ك م ف ك ر ة عن خيبر خيبر تتكون من شقين شق يسمى النطاه وشق يسمى ا ل ك ت ي ب ة النطاه فيه خ م س ة حصون حصن ناعم و ح س ن الصعب ا بن معاذ و ح س ن أ ب ي وحصن نزار وحصن خامس من هذه ا ل ح ص ن طيب وهذا فيه ثقل لكن المقاتلين في الشق الثاني في ا ل ك ت ي ب ة وفيه حصن الوطيح وحصن السلالم وهذه فيها أ ب ن ا ء ابن أ ب ي الحقيق المهم حصن ناعم وحصن صعب وحصن ابي وحصن نزار وحصن خامس ا ل آ ن لا أ س ت ح ض ر ه المهم هذه الحصون التي في م ن ط ق ة النطاق وهي على قسمين الشق وفي في الشمال الشرقي من خيبر بدا أ بحصن ي سلم ب ناعم و ا ل م ن ا س ب ة ا ل ص ح ا ب ة ج ي ع جدا ما عندهم شيء حتى أ ن النسل لما جاء دعاهم أ ن ي أ ت و ا ب أ ز و ا د ه م الزاد فجاءوا بسويق دقيق غير ان النسل م دعا الله عز وجل فيه فبارك و أ ك ل و ا جميعا حاصروا حصن ناعم وكان من أ ش د ه ا و أ ش ر س ه ا ع ش ر ة أ ي ا م حصن ناعم كم ع ش ر ة أ ي ا م في هذا الحصن وجد المسلمون م ق ا و م ة وقتل محمود ا بن م س ل م ة أ خ ي محمد بن مسلمه فقتل قتل كيف كان يستظل بجدار الحصن ف أ س ق ط عليه رحى حجر ب ت ع ط ا ح و ن ه من فوق فضربه في ر أ س ه فقتل شهيدا رضي الله تعالى عنه واستشهد في الحصن أ ي ض ا عامر بن ا ل أ ك و ع هو عم سلمه ابن الأكوع و سلم ا بن ع م ر بن ا ل أ ك و ع وهذا عامر بن من ابن الاكوع وكان يرتجز في الطريق فكان يقول اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ا ل ق ص ي د ة ا ل م ع ر و ف ة ف أ ن ز ل س ك ي ن ة علينا وثبت ا ل أ ق د ا م الا قينا إن الأولي علينا ان ل ل ل أ و بغوا ي ي ع ارادوا إن أ ف ت ن ة أ ب ي ن ا هكذا فقال النبي يرحمه الله وكان إ ذ ا استغفر ل أ ح د استشهد فقال عمر أ ل ا متعتنا به ق ا ل لي ما كان تخلي شويه فهذا ا ل ح س ن فيه أ ق و ى في لسان يهود اسم مرحب مرحب اليهودي و أ خ و ه ياسر مرحب خرج يقاتل ويبارز بالسيف يقول قد علمت خيبر أ ن ي مرحب ش ا ك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب يعني عند ش د ة الحرب إ ذ ا الحروب أ ق ب ل ت تلهب و أ ح ج م ت عن ص و ل ة المغلب يعني الناس وقفوا بعيد فخرج إ ل ي ه عامل قد علمت خيبر أ ن ي عامل شاك السلاح بطل مغامر فتصاولا فلما أ ر ا د مرحب أ ن يضربه بالسيف تترس وعض سيف مرحب في ترس عامر ثم أ ر ا د عامر أ ن يتناوله من تحت وكان سيفه قصيرا فرجع السيف إ ل ي ه فضربه في أ م ركبته فمات فقال بعض الناس أ ن ه قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله وشهد له ب أ ن ه قتل شهيدا والحديث أ ص غ ر في الصحيحين وقال عندها عليه الصلاة والسلام ان ل ل والسلام ص ا ة إ له أ ج ر ه مرتين إ ن ه لجاهد مجاهد وقل لعربي أ ن يكون له مثلها جاهد وله ش ن و و أ ج ر ه مرتين وما زال م ر ح ب يقف والمعركه د ا ئ ر ة في هذا ا ل ح س ن في اليوم العاشر قال صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور و الحصوب كم قلنا خ م س ة في ا ل ن ط ا ط والشق أ و في ج ه ة الشق كويس و ا ل ن ط ا ط و ث ل ا ث ة في ج ه ة ا ل ك ت ي ب ة طيب القاموس والمنيع في اليوم العاشر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و في اليوم التاسع ل أ ع ط ي ن الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فانتظر الناس بفارغ الصبر الغد حتى جاء الغد واجتمع ا ل ص ح ا ب ة وهم ي ح ا ص ل و ن حصن ناعم فقال أ ي ن علي بن أ ب ي طالب وكان م ر م د ا به رمد وكان م ت أ خ ر وما ت و ق ع أ ن يكون هو وعمر رضي الله عنه كان يشب ب أ ص ا ب ع ه ليراه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما أ ح ب ا ل إ م ا ر ة إ ل ا ع ن د إ ذ ن فقط ليكون من الذين يحبهم الله ويحبهم رسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فاعطاه ا ل ر ا ي ة وقال انزل ب س ا ح ة القوم وادعهم إ ل ى الله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فدخل وجاء وبارز مرحب وهو يقول أ ن ا الذي سمتني أ م ي حيدر كليث غابات كريه المنظر س أ ك ي ل ك م بالسيف كي لاسندر ضرب مرحب في ر أ س ي ففلقه خرج ياسر أ خ و ه فقتله ا ل ز ب ي ا بن العوام رضي الله تعالى عنه ودخل علي لقيه يهودي هو داخل الحصن يقول ما اسمك قال علي بن أ ب ي طالب قال علوتم والذي أ ن ز ل ا ل ت و ر ا ة على موسى ففتحوا الحصن فتح حصن شنو حصن ناعم بعد ع ش ر ة أ ي ا م واشتد الجوع على ا ل ص ح ا ب ة فوجدوا في حصنناع ا أ ا غ ز ي ة غير أ ن النبي دعا أ ن يفتح الله عليهم أ ك ث ر الحصون طعاما وودكا وكان حصن الصعب بن م ع ا د وكلما افتتح حسن أ ف ر غ الحصن و ا ن ت ق و ا الحصن الذي بعده في حصن الصعب وافتتح بعد ه ث ل ا ث ة أ ي ا م أ ب ل ى في حصن الصعب الحباب بن منذر أ و ابن م ن ذ ر رضي الله تعالى عنه بلاء ا ح س ن حتى افتتحوه وجدوا فيه كثير من الطعام و ا ل أ م ت ع ة التي يعني كفتهم ثم انتقلوا إ ل ى حصن يسمى ب ق ل ع ة الزبير وده الحصن ي ا ت ه ا ل ث ا ل ث و افتتحوه تمت ا ل س ي ط ر ة لكن طبعا بعد أ ن ن س ر مع م ش ر و ف حصن الزبير قطع عنهم الماء كان عندهم جدول كده أ و نهر صغير و ي و ن ا ل م ويه قطع عنهم الماء فنزلوا القتال فقاتلهم الجهاد دا ما جاء ي ت خ ي ل م ق د ي ل م ش و خيبر ناس خيبر قالوه هاكم يتفضلوا نحن خلاص يعني تكهر الشتاء ك د ه عشر يوم هنا وثلاثه يوم هنا وحاصروا ق ل ع ة الزبيل حصن الزبيل أو ا ز ب ي ر ثم بعد ذلك تم ا ل س ي ط ر ة على أ ص ع ب المناطق بالنطاق ثم ب د أ بحصن أ ب ي فاختحموه ففروا وتجمعوا في الحصن الذي بعده وفتح لكن ا ل م ن ط ق ة ا ل ث ا ن ي ة التي فيها ف ر س ا ن أ ه ل خيبر بالوطيح والسلالم والقموص المنيع هذه الثلاث حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع ة عشر يوما حاصر كم ي وفي م أربعة عشر و أ ص ع ب هذه الحصون رماهم ب ا ل م ن ج ن ي ق ل أ ن ه لما حاصرهم كانوا في ق ل ع ة ا ل ح س ن نفسه في جبل وما استطاع ان ل ي ق ر أ منهم فرماهم بالمنجنيق حتى أ ح د ث خلخل ة في بعض أ س و ا ر ا ل ح س ن فدخل الصحابه وداره حرب ش ر س ة في ن ه ا ي ة ا ل أ م ر انتصر أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذه ا ل غ ز و ة كان أ و ل م ا رأى ا ل ي ي ه و د ح م ل و ن النبي م والمساحي ع ا قال و ل خ خ ب ر ل م الله شاء ع خ ي ب ر ش ن وسلم خربت النبي وقيل أن النبي سلم لما خرج إ ل ى خيبر أصلا كان دليله اسمه حسين فلما ن ج و ف ي مفترق الطرق قال وصلت هنا أ ر ب ع ه طرق كل طريق يصل بك إ ل ى خيبر قال سمها قال هذا طريق حزن قال دعه قال الثاني شاش قال دعه الثالث حاطب قال دعه قال ما بقي إ ل ا واحد قال عمر ما اسمه قال مرحب قال النبي سنسير فيه فساروا إ ل ى خيبر من طريق شنو من طريق مرحب طيب قلنا بأنّ قلنا الحصول ا ل خ م س ة ا ل أ و ل ناعم فتح على يد علي رضي الله عنه وهو أ و ل ه ا والثاني أ ب ل ى فيها الحباب بن المنذر والثالث اللي الصعب هو حصن ابي أ ب ل ى فيه أ ب و دجانه بلاء عظيما وقتل في اليهود وقتل مقاتليهم وفرسانهم حصن النزار رمب المنجنيق ودارت على أ ب و ا ب ه م ع ر ك ة ع ن ي ف ة الحصول الخمس لما سقطت فر جميع من فيها إ ل ى ا ل ك ت ي ب ة إ ذ ا تركوا النساء والذراري ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده عليهم فسبى فيها نساء ابن أ ب ي الحقيق ك ن ا ن ة بعث يقول له أ ن ز ل أ ك ل م ك فقال نعم فصالحه على الدماء فقط دماء ا ل ز ل يخرج بالثياب التي ع ل ي ه كل شيء يترك وذراريهم لكن كل شيء يترك ثم قال لو لو أ ن ك كتبتني شيء فالله عز وجل وكيل أ و هذه ذ م ة الله المهم شدد عليه وخرجوا من الحصول غير أ ن ك ن ا ن ا بن الربيع ا بن أ ب ي الحقير قتله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه س أ ل وسلم ما وجد مال قال أ ي ن المال وقد ا س ت س ل م ب أ ن فتاه الحرب قريبه قال أ ه ل ك ت ه ا الحروب والطعام فشك بسلم فيه فجاءه خبر من يهودي ب أ ن ه كان يحوم حول خ ر ي ب ة فقال ا لو ن ب ي عليه صلى الله س ل لو م أ ن ي وجدت فيها ش ي ء أ ق ت ل ك قال نعم فحفروا فوجدوا فيها ذهب فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الزبير بن العوام يعذبه ليستخرج منه م ع ل و م ة وكان يقدح الزند في صدره ف أ ب ى ثم دفعه إ ل ى محمد بن مسلمه ليقتله بمحمود الذي قتل على حصن ناعم قتل ك ن ا ن ة ا بن الربيع ا بن أ ب ي حقيق فتحت خيبر طيب ا ل آ ن ما عندهم شيء ا ل أ ر ض أ ي شيء صار لمن للمسلمين طبعا قسم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام غنائم خيبر على الناس كل واحد منهم اعطي السهم حتى قال ابن عمر والحديث في البخاري ما شبعنا حتى فتحت خيبر ومنائح المهاجرين كان ا ل أ ن ص ا ر يدوهم أ ش ج ا ر يعطونها كذا يقولون لحد ما ربنا يفتح عليكم صار للمهاجرين أ م و ا ل فردوا ا ل م ن ا ئ ح ة إ ل ى ا ل أ ن ص ا ر فعلا كان ومغاني م ج ن و كثيره الجنوء خذونها إ ذ ا قولوا كان الله عز وجل حكيمه فعلا فبالتالي كان هذا فتحا بعد ش ن و بعد ا ل ح د ي ب ي ة طيب ماذا فعل ا ل ر س ل م في خيبر أ ع ط ى اليهود اعادهم ركيسال النساء ا ل س ب ؤ ه ن و ا ل أ م و ا ل أ ي شيء على أ ن يزرعوها بالنصف ا ل أ ر ض للمسلمين لذلك في عهد عمر ماذا فعل أ ج ل ا ه م ل أ ن اليهود قالوا للمسلم نحن الان صاروا يعيشون في أ ر ض ليست سنو ليست ب أ ر ض لهم قالوا نحن أ ه ل زرع نعرف ذلك فاعطاهم للمسلم على أ ن يزرعوها وله النصف كل شخص عنده شيء في خيبر هذا النصف يقسم على الذين شهدوا خيبرة وطبعا مع فتح خيبر وصل ا ل أ ش ع ر ي و ن وجعفر بن أ ب ي طالب وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أ د ر ي ب أ ي ا ل أ م ر ي ن أ ن ا أ ف ر ح أ ب ي فتح خيبر أ م بقدوم جعفر وكانوا ث ل ا ث ة وخمسين ا ل د ومعه جعفر ع ثلاثة والناسبة وخمسين و م ا ل أ ش ع ر ي و ن أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي و أ ب و عامر ا ل أ ش ع ر ي وهؤلاء جاءوا المسلم من اليمن أ ل ق ا ذ ا ل م س ت ث م ي ن إ ل ى ا ل ح ب ش ة فجاءوا معاهد ا ل ح ب ش ة يسمى اصحاب ا ل س ف ي ن ة لم يعطهم ن المسلم من الغنائم استشار الجيش ف أ ذ ن و ا له فقسم من الغنائم وفيه يؤخذ من الفقه أ ن المدد إ ذ ا جاء للجيش وقد فتح ولم يشارك في الفتح لا يعطى إ ل ا ب إ ذ ن الجيش إ ل ا ب إ ذ ن الفاتحين أ ع ط ا ه م وفيها في هذه ا ل س ن ة أ س ل م أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه وجاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة وسباع ا بن ع ر ف ط ة وسباع ب بن ا س ب غطفان ي من غطفان غطفاني ي ق ر أ وجاء أ ب و ه ر ي ر ة أ و ل ص ل ا ة يدرك في ا ل م د ي ن ة قال فوجدته ي ق ر أ في ا ل أ و ل ى بكاف هايا عين صاب بمريم و ق ر أ في ا ل ث ا ن ي ة ويل للمطففين ما بنسها طبعا عندي أ و لا صلى ف ينسها ا ل م د ي ة ما ب ن قال ويقول أ ن ا كلما قال و د المطففين كنت أ و ي د لبني فلان أ ذ ك ر مطففين في دوس في ق ب ي ل ت في مطففين ي قاصدهم و ل ل ل ل لدينا الحق ي ة ورحات ق شدة عرف فيهم ط و ايضا ل فاهم من يومه ر ي اعطاه النسلم ل أ ن ه م جاءوا و قد كاد النسلم يفرغ من خيبر و في خيبر وجد النسلم نيران ك ث ي ر ة في الجيش قال ما هذه قال حمر أ ه ل ي ة أ و حمر إ ن س ي ة ب ي أ ك ل ه في حمير وكان جائز ف أ م ر ه م أ ن يريقوا هذه القدور وحرمها عليهم وفي خيبر حرمت لهم الحمر ا ل إ ن س ي ة أ و ا ل أ ه ل ي ة يعني الحمار الواحد م ت ع الكارو ده ما يجوز أ ك ل ه لكن كاف يوم الاب يتاكل الحمار الوحشي يجوز أ ك ل ه الحصان كيف الحصان يجوز أ ك ل ه كما في البخاري الحصان ممكن ا ل ت ا ك ل لكن ما ا ف ض ل ب ي أ ك ل له الحصان المهم و جائز على أ ر ج ح أ ق و ا ل اهل العلم أ م ا ا ل ح م ر ا ل إ ن س ي ة فتحرم و م م ن و ع ة ومن ا ل أ م و ر التي وقعت في خيبر ا ل ع ج ي ب ة أ ن غلاما يهوديا أ س و د ا أ و غلام أ س و د لليهود جاء يسوق الغنم وجد مسلم محاصر فعرض عليه مسلم ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م قال يا رسول الله هذه الغنم ماذا أ ف ع ل بها إ خ و ا ن ن ا والله الدين ده راقي ما قال دقن م ا ل يهود اي جيب جي ا نحن أ ص ل جينا ا مهناك جيب قل لو دخل بجي ا جيب ما قال ل كدا قال لا ش أ ن لنا بها انت أ س ت م ت اي أ م ر ه وسلم أ ن يوجهها إ ل ى ج ه ة اليهود و أ ن ي أ خ ذ بحصباء في يده و أ ن يضربها فسارت من مكانها إ ل ى سيدها سيدها لما راها بغير الراعي علم أ ن الراعي قد أسلم وقد قتل الراعي شهيدا ب ا ل م ن ا س ب ة قتل من المسلمين في خيبر عشرون وقتل من اليهود ث ل ا ث ة وتسعون اتكتل العدد دبوا الناسبة جدا اخواننا القتال بالمواجهة يعني انت ممكن ترمي قنبلة من فوق مرة ممكن ترميها طيارة كم كبير ممكن ممكن ونجزاك وكذا قنبلة يقول لا منهم ترمي من مرة ارميها يعني فوق وفروشيما زي ي ر م و ن يموت ا م ل ا ي ي ن دي ر ج ا ل أ ن ز ل في الى الوطن ر ق ن ج م ك ت ويقوم ف و ت ر ي لك ب مصنع ا ل ش ف من ا ل ب ح الأحمر ر ت ق و ل لي دي ر ج الشكل ويقوم ب ه ق ا ل ا ل م ا ر ن ز ي ش ا ل لا ويقوم ي بهذا الشكل ويقوم بهذا ه لكن الشكل و ة ق ت و م ن ه ؤ ل ا ء ا ل ي ه و د ق ت ل نحو من وقتل ت س ع ي المجرمين ن من المهم من ا ل ص ح ا ب ة ر ب ي ع ا بن أ ك ث م ا ل أ س د ي هو من المهاجرين وقتل محمود بن م س ل م ة وقتل عامر وقتل هذا الراعي ا ل أ س و د وقد أ س ل م وقتل وكان نبي صلى الله عليه و سلم يقول ر أ ي ت عليه اثنتين من الحور العين على هذا الراعي وقتل منهم أ و س ى الفائت ودمن ه ا ل أ ن ص ا ر وقتل ع م ا ر بن ع ق ب ة وقتل ثابت بن أ ث ل ه وقتل فضيل بن النعمان وقتل مسعود بن سعد وقتل حارثه بن ثابت بن النعمان الخزرجي قتل م ج م و ع ة هؤلاء يبلغ عددهم العشرين من ا ل ص ح ا ب ة في خيبر أورد ك أ ن ه أ ب و داود أ و ا ل ت ر م ذ ي في السنن و ا ل ن س ا ء كذلك أ ن نساء من بني غفار جاءوا مع نسل وقالوا أ خ ر ج ن ا معك نعينكم نعمل لكم أ ك ل نداوي جرحاكم فخرجت معه ج ا ر ي ة ركبت خلف ا ل نسل ب ي م أ ر د ف ه ا إ ل ى خيبر لما وصلوا خيبر نزلت فوجدت أ ن ه ا قد حاضت أ و ل ح ي ض لها وهي على ح ق ي ب ة ن ا ق ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و د ا ب ة النبي ع ل ي الصلاه و ل س ل ا م التي ا ر ت ط ا عليها فقال الناب ل ل س ما م هذا الدم ف س ك ت ت قال أ ن ا فست ي والنفاس لا يطاق على ا ل و ل ا د ة فقط حتى الحيض ي ط ا ق على النفاس قالت نعم قال اطهري وخذي ماء وضعي فيه ملحا واغسلي ح ق ي ب ة ففعلت قالت ف أ ع ط ا ن ا من الغنائم لكن لم يذل لهم من سهم حتى أ ن ه أ ع ط ا ه ا ق ل ا د ة والحديث صحاه ا ل أ ل ب ا ن ي و ن س ب ه الحديث صحاه ا ل أ ل ب ا ن ي أ ع ط ا ه ا ق ل ا د ة قالت انشغل سلم بالفتح وجمع الغنائم فانشغل كل بمن ل ه قال والنبي يبحث عني وينظر في الناس قالت فرفعت ر أ س ي إ ل ي ه فدعاني فلما جئت أ ع ط ا ن ي ا ل ق ل ا د ة فلما أ ر د ت أ ن أ م د يدي قال تعالي بعنقك فوضع الاف عنقها قالت والله لا تفارقني وقد أ و ص ت أ ن تدفن بها حتى تلقى الله يوم ا ل ق ي ا م ة بهذه ا ل ق ل ا د ة ا ل غ ف ا ر ي ة رضي الله عنها وقالت أ ن ه ا منذ ذلك الوقت ما اغتسلت من حيض إ ل ا بماء فيه ملح حتى أ ن ه ا أ و ص ت عند موتها أ ن تغسل بماء فيه ملح وفيه دليل على أ ن الملح مطهر قوي هل يقول كيف؟ شوفك مشي عجيب طيب نختم حديثنا عن خيبر وعن غ ز و ة خيبر ب أ ن ا ل ي ص ا ل س ل م لما خرج أ ت ى من خيبر إ ل ى وادي القرى وفي وادي القرى تجمعوا وحاولوا أ ن يقاتلوا و أ ر ا د النبي أ ن يقاتلهم و أ ع ط ى اللواء لسعد بن ع ب ا د ة و أ ع ط ى ا ل ر ا ي ة للحباب بن منذر واصطفوا فقذف الله في قلوبهم الرعب فصالحوا غير ان مدعم مولى والسلام النبي عليه الصلاة رمي بسهم فقتل فقال الناس هنيئا له الشهاده قال انه في النار قال انه في اجنو في النار في عباءه غلها او في شمله غلها اراها تشتعل عليه نارا من الغنائم ثم جاء الى فتك واهل فتك ص ا ل ح و ه ي التي اعطاها الله عليه فما أ و ج ف ت م عليه من شنو من خير ولا يعني هذه لم ت أ ت ي بقتال خيبر قسمت ل أ ن ه ا شنو بقتال الذي ي أ ت ي بغير قتال هي لمن ما أ ف ا ء الله على رسوله هذه لرسول الله ك ا م ل ة قسمها على بني هاشم و أ ع ط ى بني المطلب بني المطلب ناس م ص ط ح بن أ ث ا ث ة المطلب و ه ا ش م ونوفل وعبد ا ل شمس م اعطى لهم؟ أخوان أ بني هاشم وبني المطلب ومن بني المطلب ا ل إ م ا م الشافعي المطلبي إ ا الشافع م م محمد بن إ د ر ي س شنو؟ ا بن شافع المطلبي مطلبي عن شنو من بني من من بني المطلب فقال جبير بن مطعم بن عدي وهو من بني نوفل وعثمان بن عفان بن ي عبد ا ل شمس قال ف أ ت ي ن ا ا ل نبيسلم وقلنا له يا رسول الله لقد أ ع ط ي ت بني المطلب مع بني هاشم و إ ن م ا بني بني نوفل وبني عبد شمس ب م ك ا ن واحد منك قال إ ن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد في ا ل ج ا ه ل ي ة وفي ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه لما حوصر بني هاشم في الشعب بني المطلب دخلوا جميعا بنو عبد شمس وقفوا مع ب ق ي ة قريش و بنو نوفل وقفوا مع ب ق ي ة قريش لذلك قال أ ب و طالب في لاميته جزى الله عنا عبد شمس و نوفل ع ق و ب ة شر عاجلا غير آ ج ل ي وهذا فيه حكم شرعي أ ن المطلب أ ي زول من بني المطلب مع بني هاشم في س ر ج واحد لا ي أ ك ل ا ل ص د ق ة ا ل ص د ق ة لا تحل لبني هاشم ولا سبب لا ي أ ك ل ا ل ص د ق ة وعنده من الغنائم شنو الخمس ثم ن ب س ا في طريق ا ل ع و د ة مر على وادي فقال لبلال اكلا ل ل ي ل يعني احرسنا و ت ر ق ب ل ن ا عشان الفجر ما يفوتنا كانوا متعبين ففاتهم الفجر وما قاموا إ ل ا على حر الشمس فخرج ن ب س ا من الوادي قليلا ثم صلوا س ن ة الفجر وصلوا الفجر وفيه دليل على أ ن س ن ة الفجر لا تسقط حتى بعد طلوع الشمس طيب آ خ ر شيء نخدم به خبر الحجاج ا بن علاط السلمي البهزي الحجاج ابن ع ل ا سنو؟ اسلم ل ي البهزي الحجاج ل ده أ س مع م خيبر و قريش لا تعرف به قريش لما علموا أن مسلم خرج إ ل ى خيبر يعلمون أ ن أ ق و ى حصون و أ ق و ى رجال في الحجاز عند من عند خيبر فجعله يقول أن ي ظ ن ه م كبني قريضه و بني النضير الذين أ ك ل ه م الحجاج جاء يقول قال رسول الله اني أ س ل م ت و إ ن صاحبتي في م ك ة وهي أ م شيبه بنت أ ب ي ط ل ح ة وهي أ م ولده عنده منا ولد في معوض معوض ابن الحجاج عنده منا ولد عندي عندها مال وعندي مال متفرق و إ ن ي لاستنقذه منهم لابد أ ن أ ق و ل فيك مقالا قال قل ما شئت فدخل م ك ة أ و ل ما وجد القوم ينتظرون خارج م ك ة ا ل أ خ ب ا ر قالوا يا حجاج طبعا ما اعرف المؤسر ما الخبر قال ما يسركم قال لك الجمع عليه يسمعون إ ل ي ه قال لهم لقد خرج محمد بقومه و ب أ ص ح ا ب ه إ ل ى خيبر فقتل أ ص ح ا ب ه قتلا شديدا و أ س ر محمد أ س ر ه و انهم ابوا ان يقتلوه الا ان يرسلوه لكم في مكه لتقتلوه بالذين قتله منكم في الحروب و لقد تركت اصحابه يباعون قالوا اهذا امر القاطع و سمينه القاطع قال هذا أ م ر القاطع اتمعت قريش و تهللت العباس ابن عبد المطلب ما سمع هذا الكلام ما استطاع ان يقوم بمكانه يتالم الم فجمع م ا ل ه و قال لهم اجمعوا لي مالي إ ن ي أ ر ي د غنائم خيبر أ ن لا تفوتني إ ن ي أ ر ي د أ ن أ ض ر ب في أ ص ح ا ب محمد بسهم كبير جمعوا له أ م و ا ل ه بقلته كمان ف ا ي د ة جمعوا له أ م و ا ل ه ب س ر ع ة فجاء إ ل ى العباس وقال له يا عباس أ ك ت م عني قبل ثلاث ابن أ خ ي ك في أ ح س ن حال ولقد تركته عروسا ببنت ملكهم وفتح الله عليه خيبر وغنموا غنائم ك ث ي ر ة جدا ولكن بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م أ خ ب ر عني شال ا ل أ م و ا ل وقال له أ ن ا ماشي احصل خيبر أ ش ت ر ي بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م لبس العباس حلته وجاء يحمل ع ص ا ت ه يطوف في البيت فقالت له قريش و ا ل له إ ن هذا لهو التجلد لحر ا ل م ص ي ب ة يا أ ب ا الفضل قال له والله لكني رجال الشريف قال له لا تصبر رغبتك إ ن هذا لهو التجلد لحر ا ل م ص ي ب ة قال أ ي م ص ي ب ة قال ابن أ خ ي قال في أ ح س ن ما يكون و إ ن ه أ ع ر س ببنت ملكهم وهو ا ل آ ن في أ ح س ن ما يكون هو أ ص ح ا ب ه في منعه فتح خيبر قالوا من الذي جاءك بالخبر قال الذي جاءكم به أ ع ج ب لكم الخبر ذاته قالوا كيف قال دخل الرجل عليكم مسلما ليستنقذ ماله قالوا الخبيث لو وجدناه لفعلنا وفعلنا وفعلنا هذا خبر الحجاج ا بن علاق السلمي البهزي رضي الله تعالى عنه المهم في الطريق قال أ ح د ا ل أ ن ص ا ر يا رسول الله إ ن ي أ ر ي د سبيا أ و ج ا ر ي ة من السبايا عبد الله بن ر و ا ح ة أ و غيره فقال ا له سلم خذ ما شئت فذهب و أ خ ذ ص ف ي ة فجاءه الناس وقال رسول الله إ ن ه أ خ ذ ص ف ي ة و إ ن ه ا لا تليق إ ل ا بك فوقعت في ص ح ي الله س ل م وبسد الصحباء طهرت وحلت ا س ت ب ر أ رحمها حاضت واغتسلت فعرض أ عليها ا ل إ س ل ا م ف أ س ت م ت فعتقها وجعل صداقها عتقها ودخل بها ولما دخل عليها وقد جهزتها الرميصاء أ م أ ن س رضي الله تعالى عنه جهزتها و ع د ت ه ا له فدخل بها ومكث في سد الصهباء ثلاث ل أ ن ه ا ثيب بنى بها وقد ر أ ى في وجهها خ ض ر ة فقال ما هذه ا ل خ ض ر ة قالت قبل دخولك خيبر بقليل أ خ ب ر ت زوجي ك ن ا ن ه بن الربيع بن أ ب ي الحقيق ب أ ن ي ر أ ي ت القمر قد سقط من مكانه وقع في حجري قالت و أ ن ا لا أ ذ ك ر ك ولا أ ذ ك ر ش ي ء قال فلطمني في وكي قال تريدين الملك الذي بيثرب لا لا تتزوج الملك الذي بيثرب ربنا زوج ل ي ه غصبا ع ن قالت و أ ن ا لا أ د ر ي ش ي ء ولا أ ش ع ر ش ي ء ولا سابعدت ولا أ ع ر ف ه المهم وقتل ك ن ا ن ا كما سمعتم وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ب ص ف ي ة التي صارت أ م ه للمؤمنين رضي الله عنها وكانت ص ف ي ة لما يغار عليها أ م ه ا ت المؤمنين لما عندها من الجمال أ ي ض ا كانوا يقولون لها أ ن ت ي ه و د ي ة وبنت يهودي فجاءت تبكي إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قالوا أ ن ن ي ي ه و د ي ة و أ ن آ ب ا ئ ي يهود قال قولي لهم أبي ه ابي ر رج و وعمي موسى وزوجي ن أنا عليهم محمد قال قل قل لا كذا لهم أ و هارون نبي وعمي موسى ابن عمران نبي وزوجي محمد نبي أجمعين وبارك عليهم صلى الله وسلم نكتفي بهذا القدر على أ م ل أ ن نلقاكم في بعض الوقائع و ا ل أ ح د ا ث ما بين ع م ر ة ا ل ق ض ي ة وما بين فتح خيبر إ ل ى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ا ل س ل ا م عليكم و ر ح م ة الله وبركاته